في عيوننا مش بيعرف الانكسار كل ليل اخره نهار مهما طال الانتظار الامل اللي في عيوننا مش بيعرف الانكسار في القلوب صوت بنا والحنين اللي ملينا ايوه مارد صاح فينا رح يعيش لو استنهار I'm the السكت طول ما فيه جو نصوت قرحناء لازمها يصرخ حتى لو كان فيها موت قومين يرضى السكت طول ما فيه جو نصوت قرحناء لازمها يصرخ حتى لو كان فيها موت. تهون كل الألام إحنا هو مش بالكلام شمسنا هتطلع عشان حلمنا رافضي